كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر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 كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ صبحهم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ للذكر فَهَلْ من مُدَّكِرِ